لآن لا لا آل ا موسوعه ا ل ح م د لله ر ب ا ل ع ا ل م ي ن للعلوم الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ع ي ن اهدنا ص ر ط ا ل ت م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 ا ل س م و ا ت و النابلسي أ ر ر ض ب ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت ا ط ا للعلوم الاسلاميه ربنا إننا س م ع ن ا م ن ا د ي ا ب ا س ي ا ينادي للعلوم إ ي م ا ن ا ل ا ر ب ك م ف ي ه ا غ ف ر لنا ذنوبنا و ك ف ر ع ن الهدى سيئاتنا ا ر ك ه دعويه غير ربنا وآتنا ما وعدتنا ما على رسلك ربنا وَلَا ت خ ز ن موسوعه النابلسي ك ل للعلوم ا ل ا س ل ه م ربهم, ربهم ي ه من فالذين ا م و س و أ خ ر ع و ا ل ن ا ر ه م وأوذوا ب ي س ي للعلوم ي و الاسلاميه ت و ل أ موسوعه م النابلسي للعلوم ا ل ا ا ل أ ا م ي ه لا يضر أنك ت ق ل ه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا في ا ل ب ل ا متاع د ق ل ي ل ثم م ل و ه م جهنم وبغس ا ل ا د ل ك ن ا ل ذ ي ن اتقوا ر ه من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أ ن ز ل إ ل ي ك م وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله, خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا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 「そして今日は私のことですが私のことです